بل يريد ا ل إ ن س ا ن ليفجر أ م ا م ه يسال ايام يوم ا ل ق ي ا م ة ف إ ذ ا ب ر ق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر ف إ ذ ا ب ر ق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول ا ل إ ن س ا ن يومئذ أين المفر؟ اين ل م ف ر أ المفر أ ي ن المفر يقول الإنسان يومئذ اين ل إ ن ن س ا المفر كلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر, المستقر ينبا ا ل إ ن س ا ن يومئذ بما قدم و أ خ ف ر بل ا ل إ ن س ا ن على نفسه ب ص ي ر ة ولو أ ل ق ى م ع ا ذ ي ر ة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 موسوعه النابلسي ر ة إ ى ربها للعلوم ئ ذ ب ا س ر ة ت ي ن أن يفعل بها فاقرة تظن ان يفعل بها ف ا ق ر ة كلا إ ذ اذا بلغت التراقي كلا إ بلغت التراقى وقيل من راق وظن وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق إ ل ى ربك يومئذ المساق